فترة حلوة وأحلى إحساس بالأمان كان حب راه نحس بيه بي يوم إنسان كان اللي مهما تعب له راضي مش تعبان توقم إيه كان حبيبي وانا اللي حلمت وفاجئتني في نص الحلم نهاية غريبة وما تنفعش حتى Melláh lépt, és faként mi Senem, mi bírja mi ngréttévek? Nincs szép, ha ti nem bejárjuk a szafet. Én nem is